وَتَصْرِيفَ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَاكٍ أَثِيمٍ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 119. ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 110. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب اللههُ الذي سَخَرَ لَكُمُ الْ البَحالِ تَجرَفُنكُ فيِيهِ بِأَمرِ وَلتَ ب تَغُوم فَظْنِهِ وَل عََّكُمْ تَشْكُرُون وَسَخخَرَ لَكَُّ فيِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأررض جَِّن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 مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَ رَِّكُمْ تُررجَعون وَلَ قَدتَنَ بَنِي صَائلكِتابابَ وَحُكْمَ وَُّ بُووى وَرَزَقنَهُم مِنَ الطَّباتِ وَفَضناَاهُم عَ العالممين وَآتَنَاهُم بَنَاتِ مِنَ الأمر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 والله ولي المتقين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أَمْ حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وَخَلَ قَب اللهَّهُ السَّموَاتِ وَالأَرربَ بِحَقَّ وَلتُ جِزَان كُلُّ نَفْس بِمَا كَسَبَة وَهُمْ لا يُغْلَون أَفَرَ عتَمَن التَّخَذَ إِلَهُ هَوهُ وَأَضَهُ اللَّهُ علىعِلْم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 جاءتهم الا ان قالوا اتوا بابائنا ان كنتم صادقين قل ان الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم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 كل أمة تجعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون 119. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 110. فيدخلهم ربهم في رحمته 111. ذلك هو الفوز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 تهزئون وقيل لأومنا سانكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماؤانكم نار وما لكم منا عصي 119. وإن أخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون 110. السماوات ورب الارض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم